وحب النبي من فضع المساء <تصفيق> نادى بأسمى الملك نادى بأسمى الله خار اذا امتي بالليل وي طول ما هو يا قهار العينا يا ليل يا ليل يا ليل اتت لك طائعه بوقار وتفاهت لها الاسرار يا لي كل ها تهار في ذكري واحد احدانا خلق كل الانواع Yes, sure sure. yes, قل uh له -huh. amana lilt mali el lentazour fi nuni har fi hala Thank you. We've got it